Why? Well, إن في ذلك لآيات لكل صفار شفور وطاب كل M'en Maintenant... Jo Po angststen nu يَّ م يَصَّ مَهَا كثيرا من وما يقفى في <تصفيق> بر اسمه. يرضوا من تشقص فيه الأنصار مطيعين مقنعين رؤوسهم لا يتدئ إلى المطرق. هم <تصفيق> Boom. Mm -hmm. No. Uh -oh.